لا اله الا الله قران الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نادك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَرَضِيَ اللَّهُ ۚ أَمْ وَلَمَّا ضُرِبَ بَدْرٌ مَّضْرِبًا مَثَلًا إِذَا قَوْمٌ كَمِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا أَأَنَّهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إلا عذب أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لذري إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون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 قال قد جئتكم قال قد جبتكم بالحكمه ولابين لكم ولابين لكم الطعط الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعوا ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه اامنتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بسرح من عذاب من يُطوفُ عَلَيَّ بِصَحَابٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَانِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلذُّ الْأَعْيُنُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهيهِ الْأَنْفُسُ ثم فيها وانتم فيها خالدون وتلك الجنه وتلك الجنه التي اورثوها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه فِيهَا لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مُقَامِدُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مُقَامِدُونَ لا يفتتر علمهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علىنا ربك ونادوا يا ربك. قال اني قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سراهم ونجواهم أَمْ يحسبون لَنَا وَرُسُلُنَا لَدَيْنَا يَكْتُبُونَ قُل إِن كَانَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُم فذرهم يخوطوا ونلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وان عنده علم الساعه واليه ترجعون ولا يملك الذي ندعون دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقول إن الله فأنا يفكون وقيله يا رب إن هؤلاء فَاصْبَحِ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامًا فَاسْتَغْفِرْ لَهُ وَيَعْلَمُونَ